مَانُ نَّن الْمَلائِكَتَ إِلَّا بِالحَّ وَمَا كانَوا وَمَا كانَوا إذ مُم غَرين إِا نَحنُ نَزَّلَّ الذكرَ وَإَِّا لَهُ لَحافِعون وَلَ قَدَ أَسَلَّ مِن قبلك فِي شعَ الأوَّلين.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 تضلوا فيه يعرجون لقد قالوا عندما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وَحَافِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شيء موزون.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 وَأَرسَلَّ الرِياحَلَ وَاقِحَ فَأَزَلَّ فَأَزَلَّ مِنَ السَّمِمَا أَنْ فَأَسْقَنَكُمُوه وَمَا أَننتُم وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخزِنين وَإَِّ لَ نَحنُ نُحي وَنُ ميتُ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 قَالَ رَبّ بِمَا أَووتَنِيلَعزَينًاندَ لَهُم فِي الأررض وَل أُغو لَهُُمْ وَل أُغْويًاَّهُم أَجَمَعين إِلَّا عبَادَكَ منهم المخلصين قَالَ هذا صِراطٌ عَلََّْ مُستَقِيم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 وز اوم مقسوم ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ وَمَا هُمْ منها